إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذه المحاضرة الثالثة في سلسلة أحكام وأصول الاتباع والابتداع في المحاضرة السابقة كنا قد أخذنا بعض من القواعد القاعدة الثالثة. كان مفادها من يذكرنا بالقاعدة ثالثاً. نعم. إذا صار النبي هذه القاعدة قلنا هي أهم القواعد، بل هي أس قواعد الاتباع والابتداع. فأي عمل عبادة من العبادات؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والصحابه ايضا تركوا فعلها رغم ان السبب كان يدعو اليها في عهده وفي عهدهم ولم يكن هناك مانع يمنعهم من احداث هذه العباده رغم ذلك تركوها فاي شخص ياتي بعد ذلك و يحدث للناس هذه العبادة يكون قد ابتدع في دين الله عز وجل ثم بينا أن السنة التركية تنقسم إلى ثلاثة أقسام ثم جاءت القاعدة التي تليها القاعدة الرابعه من يذكرنا يعني هذه نوع من المراجعة فقط يعني نعم أيوة أيوة احسنت هذه قلنا بأن العبادات في الشرع إما أن تكون عبادة مطلقة وإما أن تكون عبادة مقيدة الإطلاق إما أن يكون في وصفها في زمانها في مكانها في عددها في كيفيتها وإما أن تكون مقيدة بوصف من الأوصاف فإذا ورد الشرع جاءت عبادة ورد فيها نص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على صفة معينة على مقدار على عدد على زمن مكان معين فتغيير هذه المقدرات وهذه الصفات يعتبر من الابتداعي في الدين وضربنا لذلك أمثلة القائدة الخامسة ما كان مفادها نعم تفضل. ايوه أحسن يعني أنت قاربت واشتف من كلامك أنك فهمت ولكن ربما يعني تجميع العبارات نعم فقلنا القاعدة الخامسة هي عكس القاعدة الرابعة فقد يأتي نص عام لعبادة مطلقة فتخصيص هذه العبادة بزمن أو بمكان أو بصفة معينة بحيث يوهم هذا التخصيص أنه هو مراد الشرع فهذا يعتبر من الابتداع في الدين قلنا لماذا قضية الايهام لان قلنا التخصيص إما أن يكون لسبب معقول وإما أن يكون لإرادة أو, أو موهم بأن هذا مراد الشرع فإذا كان التخصيص لسبب معقول وضربنا لذلك أمثلا مثلا يصوم يوم الأربعة لماذا يصوم لأنه اليوم الذي عنده إجازة فيه أو يقوم يوم الأربعة ليلة الخميس لماذا؟ لأنه ما عندهش وقت إلا ذلك فهذا التخصيص لسبب معقول بخلاف إنسان عنده وقت في كل أيام الأسبوع ثم يأتي إلى ليلة الجمعة أو ليلة الخميس فيخصها ماذا بقيام من دون سائر الليالي فنقول قد ابتدعت في دين الله عز وجل لماذا؟ لأن تخصيصك هذا يوهم أن هذا مراد الشرع القاعدة السادسة ما كان مفادها نعم أحسنت أن الخصام والمراء والجدال في الدين بدعة طبعا لما نقول في الدين هذا خرج منه الجدال الذي يكون في المسائل الفرعية مثل المسائل الفقهية قد يكون فيها جدال بين العلماء فهذا لا ضير فيه وإن المقصود الدين هنا أصول الدين العقائد أصول المنهج وغير ذلك فإن المراء والخصومة فيها تعتبر ماذا من البدع المحدثة وقلنا هذا يندرج تحته مثل السؤال عن المتشابهات مثل كيفية الصفات الله عز وجل فإن على المؤمن أن يؤمن بصفات الله عز وجل دون سؤال عن كيفيتها وأيضا قلنا الامتحان امتحان المسلمين بمقالة أو بشخص غير ما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من الابتداع في الدين وأيضا قلنا التعصب احسنت. التعصب لفكرة معينة أو لشخص معين أو الانتساب لهذه الفكرة الانتساب لهذا الشخص يعتبر من البدع المحدثة في هذا الدين هذا يعني ملخص ما اخذناه في المحاضرة السابقة بقيت معنا جملة من القواعد القاعدة السابعة عنوانها الزام الناس بفعل الزام الناس بفعل شيء من العادات أو المعاملات وجعل ذلك كالشرع الذي لا يخالف بدعة الزام الناس بشيء من العادات والمعاملات وجعل ذلك بمثابة الشرع الذي يجب أن يتبع بدعة طبعا القاعدة الخامسة والقاعدة الرابعة تكلمت عن العادات العبادات القاعده السادسه تكلمت عن اصول الدين القاعده السابعة تتكلم عن العادات والمعاملات ان هذا حتى تكون معنا في الخط فهذه قاعده تخص العادات والمعاملات التي يتعامل فيها الناس في معايشهم فالان ايجاد عادة معينة أو معاملة معينة ثم إلزام الناس بها وجعلها كالشرع المتبع الذي ينبغي أن يتبع فهذا يعتبر من الابتداع في الدين طبعا هذا يخرج منه يعني يخرج يستثنى من هذه القاعدة إذا كان هذا الإلزام في العادات والمعاملات لشيء معقول معقول المعنى مثل مثلا إلزام الناس بالقوانين التنظيمية قانون المرور مثلا او الأمور التي فيها ترتيب معايش الناس قضية الأجور قضية الأشياء مما تقوم عليه معايش الناس هذا فيه إلزام صحيح فهل يأتي إنسان ويقول لا قوانين المرور لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلزامنا بها يعتبر من الافتداء في الدين حسب القاعدة فنقول لا لأن هذه القاعدة لا تشمل الأشياء معقولة المعنى التي تقوم عليها مصالح الناس لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه احدث أشياء في تنظيم الجند وقضيه الخراج وقضيه ايجاد السجون وغير ذلك لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك الامور التنظيميه التي تقوم عليها معايش الناس هذه تندرج تحت ماذا قاعده المصالح المرسله هذه مصلحه معتبره شرعا لم تأتي النصوص بإثباتها ولا بنفيها وتدعو الحاجة إليها الحاجة تدعو إليها فالعمل والالتزام بمثل هذه الأمور من العادات والمعاملات لا يدخل في باب الابتداء وإنما يدخل في باب الابتداء هو الإلزام غير معقول المعنى أو الإلزام الذي يشتم فيه ماذا؟ أنه يراد به ماذا شيء مقصود شرعا مثل مثلا تلزم الناس كلهم أن يلبسوا اللون الأخضر كل الناس تقول يا أخي لماذا هذا الإلزام يقول لك ماذا لأن اللون الأخضر هذا لون أهل الجنة أو آه يعني اللون السائد في الجنة وأنه لون أولياء الله عز وجل لذاك أنت تشوف الصوفية خاصة قبعاتهم وأكثر لباسهم ماذا؟ الأخضر ومنه القبة الخضراء التي تعلو بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عمل المتصوفة وليس من عمل أهل السنة والجماعة فاختيارهم هذا اللون مثلا وإلزام الناس به يعتبر ماذا من الابتداع في, ما أنه في العادات لأنه غير معقول المعنى لماذا تخصص الناس وتلزمهم بلون دون لون ولكن قد يكون الإلزام حتى في المعايش في الملابس قد يكون مشروعا وإن كان جار مجرى العبادة وهذا مثلا مثل صنيع خلفاء المسلمين حينما ألزم النصارى في الأندلس بلباس العمائم الزرقاء حتى يختلف النصراني عن المسلم هذا رغم انه فيه الزام وفيه معنى العبادة ولكنه لي لماذا لماذا شرع لان له معنى معقول وهو مخالفة المشركين والنصارى واليهود في لباسهم وفي سمتهم القاعده الثامنه ذرائع البدع ملحقة بها ذرائع البدع ملحقة بها ما معنى الذرائع؟ الذريعه هي الوسيلة فأي وسيلة توصل الإنسان إلى الوقوع في البدعة فالشرع يحكم عليها بأنها ماذا؟ بدعة كما أن وسائل المحرم محرمة ووسائل الشرك أيضا محرمة لذلك جاءت ماذا باب سد الذرائع وهذا من أعظم الأبواب والأصول التي قام عليها شرع رب العالمين فمن حكمة الله عز وجل أنه إذا كان هناك مصلحة شرعية الله عز وجل يضع حولها سياد حتى ماذا الناس لا تنتهك ماذا هذه الحرمة وإذا كان هناك ماذا محرم الله عز وجل يضع ماذا عليه سياج كوقاية حتى الناس ماذا لا تصل إلى ارتكاب المحرم مثال الزنا الزنا من الموبقات والمحرمات الله عز وجل لم يكتفي بتحريم الزنا فقط وبإيجاد العقوبات الرادعة عليه وإنما حرم كل وسيلة توصل العبد إلى الزنا فحرم النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم لماذا لأن النظر بريد الزنا كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشاري يعني أعظم ما يصيب الإنسان من الفتن سببه نظرة فهي سهم من سهام إبليس حرم الله عز وجل الخلوة رغم أن النظر ما فيها شيء ليس فيها انتهاك ولكن لما كانت وسيلة الوصول إلى المحرم حرمها الله عز وجل حرم الخلوة بالأجنبية حرم أيضا التبرج حرم الاختلاط كل هذا حتى لا يصل الناس إلى هذا المحرم نفس الشيء بالنسبة للبدع احيانا بعض الأمور مشروعة ولكن لما كانت وسيلة توصل الإنسان إلى الوقوع في البدعة حرمها الله عز وجل من باب ماذا؟ سد الله رائح. مثال ذلك مثلا سب آلهة المشركين انت لما تقول لعنة الله على اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى أو لعنة الله على هبل وغير ذلك أليس هذا عمل المشروع أكيد لأنه يغيظ الكفار وأي شيء يغيظ الكفار هذا ماذا مطلوب شرعا ولكن لما كان سب آلهة المشركين سوف يؤدي إلى سبهم إلهنا ومعبودنا نهى الله عز وجل عن فقال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من تطاول على غيره بسب أمه أو ابيه كمن سب أمه أنت لما تسب رجل تسب بأبيه أو تسب بأمه فيرجع لك السب فأنت تكون في هذه الحالة قد ماذا سبيت أمك وأبيك لماذا لأنك جعلت للناس ذريعة حتى يتطاول على أبيك وأمك؟ فلذلك الشرع دائما لا يكتفي بالأحكام المجردة وإنما يضع ماذا سياج يحيط بهذا الأحكام الشرعية حتى تبقى دائما مصونة محفوظة من كل معتد. طبعا ليس كل فعل يتوهمه الناس بأنه ذريعة أو وسيلة للبدعة هو بدعة لم يجيش أي إنسان يقول يا أخي هذه وسيلة البدعة إذا بدعة لا نسلم له هناك شروط في العمل الذي يفضي إلى البدعة حتى نعتبره ماذا ذريعه للبدعة شروط كثيرة من بين هذه الشروط أولا أن يكون هذا الفعل مفضيا إلى البدعة لا بد يكون هذا الفعل يوقع الإنسان في البدعة على سبيل اليقين أو الظن الراجح لا بد يكون وسيلة وحتى يكون وسيلة لإيقاع الناس في البدع لا بد أن تحتف به أو يحتف به أمران اثنان الأمر الأول الإظهار والأمر الثاني المداومة يعني أنت مثلا لو عملت عمل وأخفيته على الناس هذا لن يكون ماذا ذريعه لي البدع. فعلت أمر ولم تداوم عليه أيضاً لن يكون ذريعة للبدعه مثال ذلك خصوصا يعني إظهار الأمر ممن يقتدى به إنسان إمام متبع شيخ عالم أو طالب علم يتبعه الناس يأتي كل يوم إلى المسجد ويجمع الناس ويصلي بهم صلاة نافلة جماعه الآن السؤال صلاة الجماعة صلاة النافلة جماعة هل يجوز يجوز أم لا يجوز مطلقا نعم من يفصل لا التراويح فيها نص نعم غير غير صلاة التراويح يعني أنا الآن أريد أن أصلي صلاة الضحى أجمع أهل بيتي وأصلي بهم صلاة الضحى أحسن إذا كانت أحيانا جاز ما دليلها؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه بات عند خالته ميمونة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل طبعاً ما الصلاة تراويه الصلاة فقام عند ماذا على يسار النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم حوله على يمينه فهنا فيه صلاة ماذا صلاة جماعة في نافلة لذلك قال العلماء صلاة النافلة أحيانا تجوز جماعة وليس على سبيل الدوام ولكن لو أن إنسان جاء إلى المسجد إنسان متبع ثم صلى بالناس بعض من أصحابه أو بعض الموجودين في المسجد صلى بهم صلاة نافلة جماعة مثل صلاة الضحى رغم أن هذا الأمر مشروع ولكنه ذريع إلى الاعتقاد بأن هذا هو السنة فيصير مثل الشرع المتبع فالعوام والجهال اذا راوا هذا الإمام المتبع يفعل ذلك ظنوا أن هذه السنة في صلي يصبح الناس يصلون النوافل ماذا جماعه مفهوم مثال اخر قضية المداومه احيانا يكون الأمر مشروع ولكن المداومه عليه توهم الإنسان أن هذا هو الشرع ولا يجوز مخالفته مثال ذلك قراءة الإمام في الصلاة في يوم صبيحة الجمعة صلاة الفجر السنة أنه يقرأ ماذا الإمام في صلاة الفجر السجدة والإنسان فلو داوم عليها الإمام طول السنة أو طول وجوده في المسجد سوف يعتقد الناس أن قراءة سورة السجدة والإنسان واجبة وأن مخالفتها ماذا بدعة ومنكر فهذا الإيهام والمداومة هي ذريعة ماذا لابتداء في دين الله عز وجل ما ليس منه مفهوم أو لا إذن الشرط الأول حتى نعتبر هذا الفعل ذريعة للبدعه وبالتالي نحكم عليه بالبدعة وبالحظر والتحريم لا بد أن يكون من قبيل ما إذا أظهر من إمام متبع مقتدى به اعتقد الناس ماذا أن هذا هو الشرع المتبع أو أن يكون على سبيل المداومة بحيث يعتقد الناس أن هذا هو الشرع المتبع وأن مخالفته منكر وقول مثل مثلا الخطبه الحاجه قد لامني بعض الاخوه يقول يا شيخ انت لماذا احيانا في صلاه الجمعة او في خطبه الجمعة لا تأتي بخطبه الحاجه فقلت له هل خطبه الحاجه واجبه قال لا سنه قلت اذا ما دام السنه في المداومه عليها قد توهم الناس بأنها فرض ثم بعد ذلك التنويع مطلوب حتى ماذا يطرد الملل على الناس وغير ذلك من الأمور التي تذكر في هذا الباب ومثل ذلك أيضا قراءة صورة السبح وصورة الغاشية هذا تخريج فقط على بعض الناس ربما قد يقول وهنا تحضرني قصة يعني من سنوات أحد المشايخ يعني كبار أهل العلم صلى أو أقام درسا ومحاضرة في بعض المساجد فافتتح بالحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله دون خطبة الحاجة فقام واحد من آخر المسجد يا شيخ يا شيخ قال ماذا؟ قال أنت لماذا لم تأتي بخطبة الحاجة؟ قال طيب وبعدين إذا لم أأتي بخطبة الحاجة هل ارتكبت يعني منكر؟ قال لا قال يعني يجب عليه أن فالمشكلة أن بعض الناس من المداومة اعتقدوا أن ماذا خطبة الحاجة واجبة وأن من لم يأتي بها ماذا فإن خطبته أو موعظته وغير ذلك ناقصة وهذا الاعتقاد هو الذي يدخل الابتداع في الدين لذلك دائما يأتي الشرع من أجل كسر هذه العوائد التي قد تؤدي إلى اعتقاد ما ليس في دين الله عز وجل وفي شرعه الشرط الثاني أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوعا به أو غالبا لا بد أن يكون إفضاء هذا الفعل إلى البدعة مقطوع به أو غالب ما معنى هذا الأمر؟ معناها أن حتى تحكم على هذا الفعل بأنه ذريعه للبدعة لا بد يكون عندك يقين أو غلبة الظن بأنه سوف يؤدي إلى البدعة أما أنه يؤدي إلى البدعة احيانا أو نادرا ففي هذه الحالة لا يمكن اعتبار هذا الفعل ذريعة من ذرائع البدعة مثال ذلك الآن الحجر الأسود هو حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عم الخطاب رضي الله عنه عن والله إني لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني سمعت رسول الله أو رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك أو يقبلك ما قبلتك فالان الحجر الأسود قد احيانا في النادر يعتقد فيه بعض الجهال النفع والضر وقد رأيت هذا بأم عيني تاتي المرأة ويأتي الرجل وماذا يأتي بابنه وماذا يمسح الحجر الأسود ثم يمسح عليه اعتقادا بأن هذا الحجر ماذا يضر أو ينفعه في شفاء أو شفاء من علة أو مرض أو نحو ذلك ولكن هذا نادر أغلب الناس لا تعتقد في الحجر الأسود بأنه ينفع ويضر لذلك لا يمكن أن نعتبر الحجر الأسود إذا أدى فلان أو علان إلى الوقوع في الشرك أو في البدعة إذا نقول يا أيها الناس لا تستلموا الحجر الأسود هل يصح هذا الجواب لا يصح لأن الإفضاء هنا ليس يقينا وليس غالبا وإنما هو نادر الوجود لذلك لا تحكم في فعل فلان أو علان أو مجموعة من الأشخاص وتجعله ماذا القاعدة العامة وهذا يقع فيه الكثير من الناس يحرم أشياء لماذا؟ يقول لك لأن فلان فلان قد ماذا؟ قد وقع في محرم من خلالها مثل ما بعض الناس رأيت يقول لأن الانترنت حرام لماذا يا أخي حرام؟ قال لك لأن ماذا فيه أعرف فلان وفلان وفلان عن طريق الانترنت وقع في المحرمات؟ نقول هل هذا قاعدة عامة غالبه يقينية؟ الجواب لا لا تبني أحكام الشرع على حوادث متفرقة وإنما ينظر ماذا في الغالب الأعم حتى تبني عليه حكما شرعيا الشرط الثالث طبعا نحن مع شروط شروط ماذا؟ حتى تدخلوكم معنا شروط الفعل الذي يعتبر ماذا ذريعه للبدعه الشرط الثالث الا يترتب على هذا الفعل أو على اعتبار هذا الفعل ذريعه مفضيه إلى البدعه الا يترتب على ذلك ماذا مفسد أخرى اعظم منها الا يترتب على اعتبار هذا الفعل ذريعة للبدعة مفسدة أعظم منها ما معنى هذا الكلام؟ احيانا تمنع الناس من شيء لاعتقادك بأن هذا الشيء وسيلة للوقوع في البدعة ولكن منعهم من هذا الشيء يسبب أو يكون سببا ماذا في مفسدة أعظم من ذلك؟ مثال ذلك. الإمام أحمد بن حمد الله تعالى عليه سئل هذا السؤال قيل له يا إمام إن فلانا من الامراء قد أنفق ألف دينار في زخرفة مصحف فقال دعوهم فإن هذا من أفضل ما أنفق فيه الذهب قال الشيخ الإسلام تيمية رغم أن مذهب الإمام أحمد عدم جواز زخرفت المصاحف واعتبارها بدعه فانظر الآن فقه الإمام أحمد, أحمد الله تعالى عليه من خلاله ماذا تستنبط هذه القاعدة الآن زخرفة المصاحف ماذا يؤدي إلى ماذا إلى ابتداع في دين الله عز وجل يعني ذريعه ماذا للبدعة الإمام أحمد بن حنبل رأى أن منع هذه الذريعه يؤدي ماذا إلى مفسد أعظم منها لماذا؟ لأن هذا الأمير لو لم ينفق الألف دينار في المصحف سوف ينفقها في ماذا؟ ينفقها في الخمور والمحرمات فقال دعوهم هذا أفضل ماذا ما أنفق فيه فلذلك الآن بعض أهل العلم يقولون بأن زخرفة المساجد إذا كان من قبل الأمراء والخلفاء ماذا لا ينكر عليهم لماذا أقل شيء في, في شيء ماذا ذيبال أقل شيء درهم في في مسجد أفضل من أن ماذا تشيد بهم الخمرات والبارات والمجون ورقص نحو ذلك فلذلك احيانا سد الذريعة قد يؤدي إلى مفسدة أعظم منها فتترك ماذا الذريعه على حالها حتى لا ترتكب مفسده أعظم من ذلك مفهوم هذا الشرط الشرط الرابع وهذه ثلاث شروط كافية الآن امثله يعني على هذه القاعدة يعني في قضيه سد الذرائع المفضي الى الابتداع مثال ذلك ما رواه أهل السنن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صلى بالحجاج في منى صلى بهم ماذا صلاة رباعيه ظهرا وعصرا يعني أتم ولم يقصر فقيل له يا إمام ألست قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قصر الصلاة في منى لأن القصر في الصلاة, قصر الصلاة في منى ومزدلفة وعرفات وغيرها واجب ليس بعلة السفر وإنما هي ماذا؟ من أحكام المناسك يعني لو أن إنسان مثلا يسكن في منى أو في العزيزية القريبة من منى وحج هذا لم يسافر ولكنه إذا دخل إلى منى في أيام الحج من يوم التروية وأيام التشريق فيجب عليه انه يقصر الصلاة لماذا؟ لأن هذه من المناسك فقيل له يا إمام ألست أمير المؤمنين ألست قد حج يعني حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر الصلاه قال نعم ولكن حجته سدا للذريعه قال فإني ماذا فاننا في موسم يجتمع فيه ماذا الاعراب والجهله والاعاجم فاذا راوا امير المؤمنين يقصر الصلاه ظنوا بان الصلاه ماذا هكذا فرضت فكانت هذه ماذا حجة أمير المؤمنين عثمان بن عفان يعني رأى أن إتمام الصلاة في منى سوف يؤدي إلى اعتقاد بعض الحجاج من الجهالة الذين يأتون من أقطار الدنيا أنهم ماذا سوف يعتقدون بأن الصلاة قد فرضت ماذا الظهر ركعتين والعصر ركعتين فيرجع إلى أقوامهم ماذا بهذا الدين وبهذا الفقه. طبعا وخالف ابن عباس وغيرهم مذهب عثمان بن عفان مثال ذلك ايضا ترك بعض الصحابه الأضحية اضحيه العيد طبعا اختلف العلماء هل هي واجبه ام انها سنه مؤكده ام انها فرض كفايه خلاف بين أهل العلم فكان بعض أهل العلم كابن عباس كابن عباس وغيره يترك الأضحية احيانا بحجة ماذا حتى لا يعتقد الناس وجوبها، فكان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لا أترك أضحية وإني لا من أي يعني من أكثركم مالا مخافه أن يظن الناس أو الجيران أنها واجبة. مثال ذلك أيضا وهذه مسألة تكلمنا فيها في إحدى أو أحد الأسئلة التي اجبنا عنها وهو مذهب الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في صيام الست من شوال الإمام مالك سد للذريعة حتى لا يعتقد الناس بأن الست من شوال واجبة أو أنها جزء من رمضان رأى بأن, ماذا؟ بأن الست من شوال لا تصام ومنع من صيامها لماذا حتى لا يعتقد الناس ويبتدعون في دين الله عز وجل باعتقادهم ان ست من شوال فرض وانها مكمله ماذا لعده شهر رمضان وقال الإمام القرطبي وهذا الذي خشي منه الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه قد وقع في الاندلس حيث كان الناس يعتقدون بأن العيد يكون بعد إتمام ست من شوال كان الناس لا يصلون العيد ولا يحتفلون بالعيد إلا بعد ما يكملوا شهر رمضان يزيد يصوم ست من شوال بعد ذلك ماذا يحتفلون بالعيد فوجد هذا الاعتقاد فمن الذي خشي منه الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه وقع القاعدة التاسعة صغائر البدع من المتشابهات صغائر من المتشابهات. الآن البدع إما أن تكون كبيرة من الكبائر وإما أن تكون صغيرة من الصغائر. ولكن الغالب في البدع أنها من الكبائر. لماذا من الكبائر؟ لأنها ماذا؟ إحداث في دين الله أو إحداث ما ليس في دين الله عز وجل. كما قال بعضهم. وينشب هذا القول إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أنه قال من ابتدع بدعة في الإسلام يرى أنها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد خان الرسالة وهذا أعظم الجرم أنت لما تبتدع في دين الله عز وجل تكمل الدين فأنت مقتضى الحال أو لسان الحال أنك تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين خان الرسالة والعياذ بالله فأنت ماذا تأتي تكمل شيء ماذا لم يكمله النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا فيه مخالفة صريحة لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تم نصاب الدين فأنت عندما تزيد في هذا الدين لسان حالك ومقتضى حالك أنك ماذا تقول يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل الدين ونسي الشيء الفلاني الشيء الفلاني أو أنه خان الرسالة لذلك كان أغلب البدع من الكبائر وليست من الصغائر ولكن قد تكون البدعه صغيرة بشروط ذكرها أهل العلم متفرقه طبعا الشرط الأول عدم المداومة عليها حتى تكون البدعة من الصغائر لابد الإنسان أن لا يداوم عليها لو فعلها مرة كما قلنا مرة في الغرة فهذه يمكن اعتبارها صغيرة وليست كبيرة ايضا عدم الإعلان بها فالإنسان إذا أعلن ببدعته وشهر نفسه بها ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يمكن اعتبار البدعة صغيره إنما تكون في هذه الحال كبيرة الأمر الثالث الا يدعو الناس إليها فإذا دع الإنسان إلى هذه البدعة وشهر بها يكون ماذا قد يبتدع في دين الله عز وجل ما ليس منهم الشرط الرابع عدم استصغارها أو احتقارها فالانسان إذا استصغر المعصية أو البدعة وظن أنها ليس بشيء وهان عليه نظر الله عز وجل إليه ففي هذه الحالة يكون قد وقع في الكبيرة لذلك قال أهل العلم لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيته فإن الصغير بالاحتقار. تصير كبيرة الصغيرة إذا احتقر الإنسان أمرها صارت في حقه كبيرة القاعدة العشرة البدع صنفان حقيقية وإضافية البدع على صنفين اثنين، على نوعين إما أن تكون بدع حقيقية وإما أن تكون بدع إضافية طبعاً البدع الحقيقية يسميها العلماء البدع الصرفه البدع المحظة بمعنى أنها بدعة في أصلها وفي وصفها هي بدعة وإحداث في دين الله عز وجل في الأصل وفي الوصف، وهذه البدعة الإضافية لا تكون أو الحقيقية لا تكون بدعة حقيقية إلا إذا عدم فيها الدليل. العام أو الخاص لا يوجد فيها أي دليل لا عام كلي ولا خاص ولا نظر معتبر وإنما هي مجرود هوى وتشهي وهذه من أخطر البدع وإن كان ولله الحمد قليلة الوقوع في هذه الأمة أغلب البدع من نوع الثاني وضرب العلماء أمثلة لها مثل مثلا بدعة اعتقاد عصمة الأئمة هذه بدعة لم يدل عليها لا دليل عام ولا خاص ولا حظ من النظر المعتبر وهي بدعة واحداث في الأصل وفي الوصف اعتقاد العصمة في الأئمة كما هو اعتقاد الصوفية واعتقاد أيضا الشيعة العصمة ليست لأحد إلا للانبياء طبعا عصمة الأنبياء فيما يبلغون العصمة الأنبياء اولا هم معصومون في عقائدهم فالنبي لا يمكن أن يقع في الشرك أبدا بعد النبوة طبعا قبل النبوة هل يمكن أن يقع النبي في الشرك الجواب النبي قبل أن يوحى إليه أي نبي من الأنبياء هل يمكن أن يكون مشركا ثم يصطفيه الله عز وجل بالنبوة الجواب نعم أم لا؟ نعم من قال نعم ممكن أن يقع فهو على مذهب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى عليه ومن قال لا يمكن أن يقع فهو على مذهب المعتزلة والشيعة طبعا هذه من بين الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام تيمي ونفرد بها طبعا فيقال يمكن عقلاً يمكن عقلاً ماذا أن يقع النبي في الشرك لأنه ينشأ في قوم كلهم ماذا يعبدون الأصنام ويشركون بالله عز وجل فعقلاً يمكن أن يقع ولكن الله عز وجل قد عصمهم ولم يثبت بطريق صحيح أن نبياً من الأنبياء قد وقع في الشرك قبل النبوة إذن اتفق أهل العلم قاطبة أن الأنبياء فقط هم المعصومون في عقيدتهم قبل النبوة وبعدها أيضا معصومون من الكبائر ومعصومون ماذا في ما يبلغون عن رب العالمين أما الصغائر فليس ماذا بمعصومين منها فقد تقع الصغيرة من النبي جاء المتصوفة وجاء الشيعة فاعتقدوا في أئمتهم العصمة, العصمة مطلقا من الصغائر والكبائر ومن الشرك ومن النسيان ورفعوهم و و إلى درجة الربوبية والألوهية حتى يقول قائل قائلهم إن لأئمتنا منزلة ومقاما لم يبلغه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ويقول الآخر لقد خضأ إمتنا بحارا وقف الأنبياء عند شاطئها يعني شيء ماذا من الخزعبلات وشيء من الغلو في الأشخاص وتقديس الأشخاص بما لم يرد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا بالنسبة لي البدع أيضا من البدع الحقيقية مثل قضية التحسين والتقبيح العقليين أيضا هذا مما وقع فيه المعتزلة وقع فيه الاشاعره أيضا هذا من البدع الحقيقية طبعا التقبيح والتحسين العقلي أو العقليين مفاد هذه العقيدة الباطلة ان المعتزل قالوا بأن ما رآه العقل حسن فيجب أن يكون عند الله حسن وما رآه العقل قبيحا فيجب أن يكون عند الله قبيحا وتعالى الله عز وجل عما يقولون جاء الأشاعر عكس الآية قالوا لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى قبح وحسن الأفعال مطلقا مستحيل. وجاء أهل السنة والجماعة فتوسطوا قالوا يمكن للعقل أن يدرك ماذا بفطرته الإنسان بفطرته أن ماذا الصدق حسن وأن الكذب ماذا قبيح حتى ولو لم يسمع آية ولم يبلغه ماذا دليل ولكنه المعول ليس على نظر العقل وإنما المعول ماذا على ما نزل به النص طبعا هذه من البدع التي وقع فيها يعني بعض المبتدعه وهي من البدع الحقيقيه البدع الاضافيه ويسميها البعض البدع النسبيه يعني النسبيه لماذا نسبيه لانها مشروعه من جهة من جهه الاصل وبدعه من جهه ماذا الوصف وضابط البدع الاضافيه أنه قد يدل عليها دليل عام أحسنت وايضا قد يرد فيها دليل خاص ولكنه موهوم البدع الإضافية كلها دون استثناء فيها دليل عام ماذا يغطيها ولكن قد يكون مع الدليل العام دليل خاص ضعيف مثلا حديث ضعيف مثل مثلا بدع الاضافيه وإن كان بعض أهل العلم لا يعتبرها بدعة اصلا قضية مسح الوجه بعد الدعاء انسان مثلا يرفع يديه دعاء لرب العالمين ثم ماذا يمسح وجهه وبعضهم ماذا يمسح ذاته تبركا طبعا هذه يعتبرها العلماء من البدع الإضافية لماذا؟ لأن فيه دليل دل عليها دليل خاص وهو حديث رواه الإمام البيهقي في سننه وإن كان الحديث ضعيف فهؤلاء استندوا إلى حديث ماذا؟ وإن كان دليلا موهوما فهي من قبيل البدع الإضافية وليست من قبيل البدع الحقيقية أيضا من أمثلة البدع الإضافية مثل تخصيص يوم من الأيام بالصيام أصل الصيام جائز مشروع، ولكن تخصيص يوم معين بالصيام لم يرد فيه دليل أو لم يكن وفق أمر معقول لأن أمس قلنا بأن التخصيص على ثلاث أنواع صحيح أم لا إما أن يكون التخصيص بدليل تخصيص يوم الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر أيام التشريق فهذا دل عليه دليل التخصيص هنا ماذا جائس أو أن يكون لمعنى معقول مثل انسان ليس له وقت إلا ذلك اليوم أو يكون التخصيص لاعتقاد مزية في هذه الأيام دون سائر الأيام فهنا يكون ماذا من قبيل البدع الإضافية مفهوم أم لا إذا مفهوم نمشي إذا بدأت ماذا تحجب رؤي عنكم وتكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد نحاول ماذا نمشي حبة حبة أنا ربما يعني زايد شوية في السرعة يعني حتى ندرك إكمال القواعد هذه نعم أي نعم <تصفيق> الله <اللعلى> <مفهوم> المستعب مفهوم يعني إلى الآن طيب نعم طيب <تصفيق> نأتي الآن إلى وجوه الاتفاق بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية يعني هل يوجد هناك شيء مشترك بين البدع الإضافية والبدع الحقيقية الجواب نعم أول من جهتي الحكم كلاهما محرم سواء كانت بدع حقيقية ولا بدع ماذا إضافية هذه ماذا كلها ضلالة وكلها ماذا محرمة ايضا من حيث الرد والبطلان من تعبد الله عز وجل ببدعة حقيقية أو ببدعة إضافية فعبادته مردودة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومن أحدث في كما جاء في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كل البدع سواء إضافية أو حقيقية. أيضاً كما قلنا الاتصاف بالضلاله من ارتكب بدعة حقيقية أو بدعة إضافية كله ماذا قد وقع في الضلاله والعياذ بالله. وأوجه الاختلاف الآن ما هو الخلاف أو الفرق بين البدع الحقيقية والبدع الإضافية. يعني حتى نحرك الجو. من يعطينا يعني بعض الفرق الفروقات. نعم. لا دليل عم ولا خاص. أحسنت. بدعية هذا. حد احسنت هذا يعني دليل على حضورك جسدا و... وعقلا. أحسنت. هذا ذكرناها. أن البدع الحقيقية ليس لها ماذا؟ حظ من النظر أو الدليل. بخلاف البدع الإضافية ماذا؟ تسير تحت دليل عام أو دليل خاص موهوم. ايان هذا من حيث من حيث الادله من حيث المجالات البدع الاضافيه تكون عادة في ماذا أكيد كلاهما في العبادات البدعه الاضافيه تكون عادة في الذرائع في الوسائل مثل ما قلنا قبل قليل سد الذرائع أغلب ما تقع فيه أو يقع فيه الناس في البدع الإضافية إنما هو في باب الذرائع لذلك في أصول الدين عادة لا توجد, ب... لا توجد بدع إضافية غالب البدع في أصول الدين هي من قبيل البدع ماذا الحقيقية أيضا البدع الإضافية تكون عادة في تقييد ما أطلقه الشرع أو إطلاق ماذا؟ ما قيده الشرع وهذه ذكرناها في أي قاعدة أحسن فرابة والخامسه الخامسة. واحد يكون حاضر ذهنا وإن شاء الله كلكم حاضرين يعني. فهذه ذكرناها في الرابعة أو الشرع إذا أطلق شيئا فلا بد أن يبقى على إطلاقه لأن الله أراد التوسعة على عباده. وإذا ماذا قيد شيئا لا بد أن يبقى على تقييده على الصفة التي قيد بها. لماذا لأن الله أراد امتحانا. عباده فالان تغيير في الإطلاق والتقييد يدخل في باب البدع الاضافيه ايضا أغلب البدع الاضافيه تدخل في باب الغلو في الدين مثل انسان مثلا بدل أن يصوم ثلاث ايام في الشهر والاثنين والخميس يصير يصوم كل يوم بدل ان يقوم الليل جزء من الليل يقوم الليل كله بدل ان يلتمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيتزوج النساء ماذا يعيش متبتلا فهذا غلو في الدين فهذا يدخل في البدع ماذا الاضافيه لماذا لان هذا كل اصل اصلها ماذا صحيح ولكن الغلو فيها والمجاوزه مجاوزه الحد بها ماذا يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل بالمقابل البدع الحقيقيه عادة تكون في ماذا تكون في البدع الكليه يعني في أصول الدين مثل ما قلنا عصمه الائمه بدعه القدر بدعه الخروج بدعه التحسين والتقبيح العقليين هذه كلها ماذا البدع تكون في البدع الحقيقيه تكون في المسائل الكليه أيضا البدع الحقيقيه تكون في تغيير مقدرات المقدرات الشرعية يعني مثلا الله عز وجل عين حينما قال والزاني والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله فيأتي شخص يقول يا جماعه ليس مئة نعطي خصم مثل ما خصم المساجين يعني يخصم ماذا خمسين وأربعين وثلاثين فنقول هذا يدخل في البدع ماذا الحقيقي لأنه تغيير مقدرات ثابت ماذا بنصوص الشرع أيضا يدخل في البدع الحقيقي مشابهة الكافرين وستأتي معنا هذه القاعدة مشابهة الكافرين بدعة في الدين أيضا التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات وهذه تحتاج إلى وقفة الآن ما معنى التقرب إلى الله عز وجل بفعل العادات يكون من قبيل البدع ما معنى هذا الكلام كيف فصل أنت جبت كلام قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا نعم ايوه صدقة لها, لها وجه وتدخل في عادة وعلى غير وجهة. يعني ولما طبعا العادات قد تكون ماذا قد تنقلب العادة بالنية الصالحة إلى عبادة صح ولا لا إنسان يحتسب أكله وشربه ونومه للتقوي على العبادة كما قال الصحابي سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق يعني الانسان يأتي شهوته ويؤجر قال أرأيت ان وضعها في حرام أليس عليه وزر قال نعم فالإنسان عندما يأتي هذه العادات يريد بها ماذا أن ينصرف عن المحرمات ويتقوى بها على العبادات يؤجر صحيح أم لا ولكن هذه القاعدة أو هذا المثال أو هذا القسم لا يدل أو لا يقصد به هذا الشيء وإنما إقامة العادة وجعلها عبادة إقامة العادة وجعلها عبادة مثال لو قلت لك يا أخي أنا أريد أنني ألف يعني ندور على المسجد سبع مرات لماذا يا أخي قال ماذا أريد أن أنقص من وزني نقول يا أخي سبع عشرين ثلاثين افعل ما بدى لك يأتي شخص آخر يقول أنا سوف أطوف السبع ولكن تقربا لله عز وجل ومضاهاتا ماذا للطواف بالكعبة فعل هذا يكون جائزا أم محرما يكون محرما التقرب إلى الله عز وجل بالعادات بمثل هذه النوايا يكون من قبل البدع الحقيقية أيضا من البدع الحقيقية التقرب إلى الله عز وجل بالمعاصي وهذا من أشدها وأعظمها الإنسان فرق بين قلنا بأن المعصية ليست بدعة ولكن متى تكون المعصية بدعة هذه ذكرناها في أول محاضرة قلنا متى تكون المعصية بدعة متى إذا اقترنت ماذا بالتعبد أنت الآن تعصي الله عز وجل العياذ بالله تسمع الغناء والموسيقى من باب ماذا شهوة فقط يأتي شخص يستعمل الموسيقى ماذا للدعوة إلى الله عز وجل كما هي بعض الأناشيد الآن التي تسمى إسلامية زورا وبهتانا فالآن اختلطت المعصية بنية ما لأ العبادة ففي هذه الحالة لا تصر معصية فقط وإنما هي معصية وبدعة وهي بدعة حقيقية وليست بدعة إضافية القاعدة الحادية عشرة، نعم نأخذ هذه القاعدة والتي بعدها ثم نختم إن شاء الله البدع أو القاعدة الحادية عشر البدع درجات وهي في الإثم دركات البدع درجات بعضها ماذا؟ أعظم من بعض وهي من حيث الإثم والوزر دركات بعضها ماذا؟ أسفل من بعض فالبدع لا ينظر إليها كلها ماذا؟ بمنظار واحد الآن من ابتدع بدعة كالاحتفال بالمولد أي يكون كان من ابتدع بدعة في مشابهة مثلا في قضية اعتقاد مذهب الخوارج أو القادرية أو نحو ذلك هل هم في نفس الدرجة؟ الجواب لا فلا نتعامل مع البدع كلها بميزان واحد كما أن المحرم درجات ودركات كذلك البدع درجات ماذا في الإثم دركات؟ لذلك ينظر إلى البدع من أربعة جهات أو ان شئت فقل ينظر إليها من أربعة زوايا النظر الأول أول شيء إذا أردت أن تتعامل مع حيث حتى تنكرها وحتى تبين للناس خطرها بد أول شيء أن تنظر إلى البدعه بذاتها مجردة ماذا؟ من القرائن يعني لا تنظر إلى فعل فلان أو علان تعامل مع البدع ماذا كماده خام لأن البدع منها ما هو كفر ومنه ما هو ماذا دون ذلك منه ما هو كبير ومنه ماذا ما هو دون ذلك فلا بد أولا أن تتعامل مع البدع مجردة إن حتى تعرف ميزانها، لأن الانسان إذا لم يعرف ميزان البدعة في بداية أمرها لا يمكنه ماذا أن يتعامل معها تعاملا صحيحا، فالتعامل مع البدعة الكفرية ليس كالتعامل مع البدعة ماذا التي هي دون ذلك بكثير، فأول شيء جرد البدعة من كل قرائنها ثم انظر إلى حكم الشرع فيها، فإن كانت كفرا فينبغي فيها تعامل وإن كان دون ذلك فينبغي فيها تعامل آخر النظر الثاني أنك تنظر إلى البدعة من جهة احتفاء القرائن بها من جهة احتفاء القرائن بها ما معنى هذا الكلام الآن بعض البدع الدليل فيها واضح بحيث لا يمكن أن يلتبس أمرها على ماذا؟ على الناس وهناك بدع ماذا؟ أمرها خفي بحيث يمكن يقع من هو ماذا؟ ضئيل العلم يقع ماذا؟ فيها فتعاملك مع البدع التي ماذا؟ تحتف بها قراء بحيث تكون واضحة للعيان ليس كتعاملك مع البدع التي يخفى أمرها على كثير من الناس ولذلك العلماء يسموها البدعة الظاهرة والبدعة الخفية النظر الثالثة النظر إلى أثر البدعة وتعدي مفسدتها الآن البدعة قد تكون في مهدها أو قد تكون قد انتشرت قد تكون معلنة قد تكون ماذا مستترة قد يكون لها دعاه يروجون لها قد تكون ماذا ليس لها دعاة يروجون لها فلذلك لا بد أن تتعامل ماذا مع البدع وفق ماذا واقع الحال الآن مثلا يأتينا فلان ببدعة من البدع في مهدها لا يعرفها ولا شخص فليس من الحكمة في شيء وهو مخالف لمذهب السلف رحمة الله تعالى عليه أن تجاهر بالإنكار كما قال الشيخ السام تيمية إنما تنكروا إنما يعلنوا بالإنكار في المنكرات الظاهرة تنكر تعلن الانكار ماذا في المنكرات الظاهرة إذا البدعة ما دامت خفية أسكت عليها لا تظهرها للناس ولذلك سئل الإمام الالباني يحمد الله تعالى عليه أول ما ظهرت بدعة الأحباش في الأردن كان يقول رحمة الله تعالى عليه دعوها فإنها سوف تموت في مهدها وكان كما قال لأنك بعد ذلك إذا اعطيتها قيمة وروجتها للناس سوف ماذا تعطيها ماذا دعاية مجانية مثل ما حدث بعض الموتورين الخارجين عن الدين والفطرة والمله حينما أفطروا جهارا نهارا في رمضان في شرق البلاد هذه لو لم تسلط عليها الأنظار ماذا ويجهر في الإنكار هل كان سيعلم بها أحد لن يعلم بها أحد لو لم تصور وتعطى لها قيمة لا ماتت في مهديها اثنين ثلاثة عشر اجتمعوا الناس ماذا لعنتهم وخلاص انتهى أمرها ولكن لما تظهر ولذلك قال العلماء الرد باب الردود لا يكون لا يعلن بالرد إلا إذا أعلن صاحب المخالف ماذا أعلن مخالفته؟ أما إذا كان مشتترا بمخالفه لماذا, لماذا تشغل الناس؟ لماذا ماذا تقودهم إلى ماذا هذه البدعة؟ لأن الشبه خطافة الانسان لا يعرف البدعة اصلا هذه. ثم تجي ماذا وتبدأ ما تفصل في هذه البدعة وتذكر آثارها وقد يشربها قلبه. والبدعة إذا استقرت في قلب إلا أن يشاء الله عز وجل لن تغادره ومن هنا نهى كثير من أهل العلم تصنيف الكتب في الرد على أهل البدع خشية ماذا أن يشرب القارئ بالبدعه ولا تستطيع الحجه بعد ذلك أن تهدم هذه البدعه أيضا النظر النظر الرابع هو النظر إلى حال مرتكب البدعه أنك تنظر إلى حاله هل هو مصر على بدعته هل هو داعية أم أنه متبع لأن التعامل مع الداعي إلى البدعة ليس كالتعامل مع ماذا المتلبس بها المغرر به حتى في واقع الناس التعامل مع مروجي المخدرات ليس كالتعامل مع المتعاطي فالمصر على البدعة والمعلن بها والداعي إليها له تعامل من الهجر والزجر والتأنيب وغير ذلك والتعزير بخلاف المتلبس بالبدعة المغرر به فهذا ماذا لا يتعامل معه نفس المعامله القاعده الثانية عشرة رد البدعه والتأثيم يقتضي التحريم رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم ما معنى هذه القاعده معناه أن كل بدعه مردوده وإذا كانت البدعه مردوده وضلاله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من احدث في ديننا ما ليس منه فهو رد كما جاء في الصحيحيه والحديث الاول عند النسائي وابي داود فكل هذه الاحاديث دلت على أن البدع كلها ضلالات وأنها كلها مردوده فالحكم على البدعه بأنها مردوده وانها ضلالة هذا يدل ماذا على أن البدع كلها ماذا محرمه لا يوجد بدع مكروهه وبدع محرمه بعض الناس يقول لك لا هذه البدعه مكروهه لا لا يوجد بدع مكروهه البدع كلها محرمه قد يقع نظرك او يبلغ سمعك ما بعض اهل العلم ان البدعه الفلانيه مكروهه انما يقصدون بذلك ماذا الكراهه التحريميه يقصدون التحريم ولا يقصدون ماذا الكراهه مثل قول الامام مالك اني اكره كذا معناها يعتقد تحريمه ليست الكراهه لذلك ينبغي الإنسان أن يستحضر هذه القاعدة أن رد البدع والتاتيم أو الحكم عليه بالضلالة يقتضي تحريم البدع مطلقا ولا يوجد بدع مكروهة وبدع ماذا محرم وإنما كلها من قبيل المحرم طبعا هذه القاعدة الثانية عشر وبقي معنا قرابة تسع قواعد أو نحو من ذلك نحاول أن نكملها ان شاء الله المحاضرة القادمة يوم غد إن شاء الله ثلاثاء والأربعاء إذا أكملنا الثلاثاء والأربعاء سوف يكون الخميس راحة والجمعة ويوم السبت نبدأ إن شاء الله في شرحائية ابن أبي داود في العقيدة وربما تأخذ معنا وقت يعني طويل إن شاء الله نكملها في أسبوع بإذن الله عز وجل هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للتوقيت يعني جاني كم شخص يطلب تغيير التوقيت بدعوى أنه بعد العصر مباشرة بعض الناس يعني لا يمكنهم يعني الالتحاق بهذه الدورة فطالبوا أن يكون مثلاً ساعة الخامسة والنصف أو مثلاً ساعة السادسة مثل هذا الوقت مثلاً نعم يعني ساعة قبل صلاة المغرب فما لسّوادي إحنا نحكم ماذا بالأغلبية، فإذا كان الغالبية الحضور يرغبون في تغيير الوقت سوف نغيره، إذا كان الغالبية يعني يساعدهم وقت العصر، فاا يعني نحتكم لمشهورتهم، نعم يعني الأمر إليكم نغير التوقيت ولا نخلوه على على ما هو عليه نعم. نعم أكيد نحن نريد أن نوفق ولا نحرم أحد يعني الآن تغيير التوقيت يساعدكم كلكم مليح ولا مش مليح تمام لم وش عاجبه يرفع يديه والله أنت يعني مثل الشعرة البيضاء في الثور الأحمر يعني إن شاء الله لن يفوتك الخير بإذن الله عز وجل إذن من, من يوم غد إن شاء الله سوف تكون يعني المحاضرة بداية من الساعة السادسة إلى صلاة المغرب ان شاء الله ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وهذه فيه بعض الأسئلة ثم نختم يقول إن لم هل تعتبر بدعة إن لم تدرك أو أدرك جماعة, جماعة أو تدرك جماعة ما صلاه في المسجد ثم تصلي تلك الجماعة صلاه جماعة أولا لا نعتبرها بدعة لأن هذه تدخل في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها أهل العلم وسوف تأتي معنا قاعدة أن ماذا من القواعد المهمة جدا أن مسائل الاجتهاد لا يدخلها الابتداع وانه ماذا لا تبديع في مسائل الاجتهاد وهذا من أهم القواعد فهذه تدخل في باب ماذا المسائل الاجتهادية وليس المسائل الخلافية اجتهادية معانا اجتهد فيها العلماء واختلفت فيها اقوالهم وكل واحد عنده نصب من الأدلة وحظ من النظر فالان إحداث صلاة ثانية في المسجد طبعا إذا كان قصد من يصلي صلاة جماعة ثانية في المسجد قصده تفريق جماعة المسجد فهذا بالإجماع محرم وهذا من قبيل الدرار أو مسجد الدرار تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله أما إذا كان إنسان مثلا لم يدرك الصلاة وأراد ماذا أن يدرك صلاة الجماعة أو أن يحصل على صلاة أجر صلاة الجماعة فبعض أهل العلم رأى ماذا جواز ذلك مطلقا وأذكر في يوم من الأيام الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه حضر المسجد النبوي و الصلاه الصلاة الجماعة فصل بالناس جماعة ثانية وهذا ما رايته بعيني طبعا هذا بعض أهل العلم يراجع ذلك وبعضهم ماذا يرى عدم الجواز كالشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه طبعا ذكرنا أقوال المعاصرين وإلا الخلاف ممتد عند أصحاب المذاهب أيضا ومنهم من يفصل بين أن يكون للمسجد إماما راتبا وبين أن لا يكون له إمام راتب فما كان له إمام راتب فلا يجوز وما كان لم يكن له إمام قاتب فجائز طبعا هذا كل دليل على أن المسألة اجتهادية فلا تدخل ماذا في باب البدع فاعمل بما تقتنع به رغم أن الإمام ابن العربي رحمة الله تعالى عليه ذكر شبه إجماع وإن كان لا يسلم له الإجماع أن من صلى في البيت طبعا هذه لا تتخذوها يعني عادة يصلي الناس لا تصلي في, البيت. لا تصلي في المسجد يقول من فاتته يعني صلاه الجماعه احيانا وصلى في بيته مع زوجه أو مع اخيه او امه أو يعني الموجودين في المسجد فيقول وقد أجمع العلماء على إدراكه اجر صلاه الجماعه لان تحيانا مثلا ما نتش الصلاه الفجر ونطق بين الشروق ومعك زوجتك ومعك امك او اخوك او كذا وتصلوا جماعه في البيت فقد ماذا ادركت اجر صلاه الجماعه وهي 25 او 27 طبعا هذا لمن كان له سبب مش غضوا يعني المساجد كلها تهجر طيب هذا سائل يقول احسن الله اليك ما الفرق بين المراء والجدال طبعا الجدال منهما هو حسن ومنهما هو مذموم الجدال على نوعين جدال محمود وجدال مذموم لذلك قال الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لماذا ذكر وصف الحسن وقيد به الجدال دون الحكم مثلا لماذا أو دون الموعظه في آيات أخرى صحيح الموعظه ذكرت في هذه الآية صورة النحل ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة ولكن الموعظة ذكرت في آيات أخرى دون ماذا؟ دون وصف الحسن وعظهم وغير ذلك ماذا؟ ذلكم توعظون به الشاهد أن الجدال ذكر مقيد بوصف الحسن أو الحسن لأن الجدال منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح مذموم طبعا الجدال يكون محمودا بثلاث شروط ذكرها اهل العلم اولا سلامه نيه المجادل لا بد للانسان ان يجادل من أجل إقرار الحق والرد على المعاند لذلك شخص سام يقول بأن الجدال من قبيل دفع الصائل الإنسان يريد أن يهجم على الدين فنجادله حتى نرد هجومه لابد سلامة النية ثانيا لابد من سلامة الوسيلة وسيلة الجدال لابد أن تكون ماذا؟ تكون وسيلة شرعية بمعنى أنك أنت إذا جادلت لابد أن تجادل بالقواعد الشرعية لا تجادل جدالا عقيما ليس له أصول اذا أردت أن تجادل لا بد أن تتفق ماذا على الأصول المجمع عليها ثم تحدد ما الذي سوف تتجادلون فيه المهم تكون الطريقة والكيفية ماذا صحيحة شرعية الشرط الثالث لا بد أن يكون المجال الذي تجادل فيه مشروع لذلك الجدال ماذا في صفات الله عز وجل نحو ذلك كريهه أكثر أهل العلم بل نقل ابن البر الاجماع فيه كراهته وتحريمه واعتبره ماذا من قبيل المراء في دين الله عز وجل طبعا الجدال قد يكون مذموما إذا خل من هذه الشروط وزاد الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عليه شرطا رابعا أن يكون المجادل مؤهلا علميا وأورد يعني أثرا عن ابن فروخ المالكي أنه أرسل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يستنصحه ويستفسره في أن أقواما يعني عندهم يريد أن يجادلهم أن يرد عليهم فقال إن كنت يعني معنى كلامه يعني إن كنت تجد من نفسك قوة بحيث ترد هذه البدع وتجادل هؤلاء بالحجه والبرهان فأقدم وإلا ماذا فلا يجوز لك ذلك ويقول شيخ سام تيمي رحمه الله تعالى عليه قال من جادل في دين الله عز وجل يعني ليرد الباطل جدانا لم يكسر به شوكة المعاند فإنه لم ينصر الإسلام ولم ينصر المسلمين فلا بد ماذا ان يكون المجادل قويا في حجته لذلك احيانا تلقى في بعض المناظرات والجدال تلقى ماذا المبتدع لسنا قوي الحجة وتجد ماذا اهل السنه من يمثل اهل السنة والجماعه ضعيف فيؤدي ماذا هذا إلى التغرير بدين الله عز وجل فيعتقد الناس أن الحق مع المبتدع وليس مع من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة أما المراء المراء يكون في نوعين اثنين المراء يكون في المسائل التي لا يجوز أن نتجادل فيها كالجدال في الصفات الله عز وجل وغير دال كما ذكرناه أمس والمراء يكون ماذا إذا لم يكن جدوى من الجدال الجدال قد يكون في أوله جدالا ثم يصير ماذا مراءً بمعنى أنك أنت تجادل شخص ثم تلزمه ببعض الأمور ولا يلتزم معزا ولو طارت فأنت ماذا؟ استمرارك معه في المجادله في, في هذه الحالة يكون مراءا لأنك ماذا؟ تنفخ في رماد وتصير المسألة بالنسبة لك ماذا؟ انتصار للنفس وليس انتصار للشرع وهذا الذي يحدث الآن في بعض المنتديات وبعض المواقع تلقى ماذا الصفحات تكتب موضوع فيه ماذا تقعيد وأصول شرعية الناس تمر عليهم وكرام أكتب شيء فيه رد على فلان تلقى ألف واحد ماذا قرأ أو ألف واحد عقب وكذا لماذا لأن الناس تشتهي مثل هذه الأمور هل كل شيء يخالف الواجب يعتبر بدعة؟ يعني كيف يخالف الواجب أنا لم أفهم هذا السؤال يعني هل كل شيء يخالف الواجب يعتبر بدعه يعني معناه أن شيء يجب على الناس ثم تأتي أن تقول بأن هذا ليس بواجب وهذا مستحب وهذا جائز هذا مقصود صاحب السؤال إن كان هذا مقصود وهذا ليس ببدعة لأن كثير من المسائل اختلف فيها العلماء منهم من يقول بالوجوب منهم من يقول بالاستحباب ومنهم من يقول ماذا بالتخيير فمخالفة الواجب دائما لا تكون دائما ماذا من قبيل البدعة لأن الواجب قد يكون دليله ماذا غير مقطوعا به واجب عند بعضهم وليس بواجب عند مثل ما جبنا قضية الأضحية فبعض أهل العلم يرى وبعضهم يرى أنها فرض كفاية وبعضهم يرى بأن سنة مؤكدة فعدم نعم غسل الجمعة أحسنت منهم من يقول بوجوبه ومنهم من يقول ماذا باستحبابه فمخالفة الواجب لا تكون دائما من قبيل البدعة هل الجهل يعتبر من شروط أن تكون البدعة, أن تكون البدعة صغيرة أو تكون البدعة صغيرة طبعا الجهل يرفع التأثيم عن مرتكب المعصية أو مرتكب البدعة ولكن لا يرفع الوصف الآن مثلا من ارتكب محرما كبيرة من الكبائر وهو جاهل بالحكم ففي هذه الحالة الجهل يرفع الإثم عن المرتكب ولكن هل يرفع وصف كبيرة عن الفعل الجواب يرفع ولا لا لا يرفع إذن الجهل يرفع التأثيم ولا يرفع الوصفة عن الفعل مفهوم أم لا طيب الآن إنسان مثلا ارتكب محرم من المحرمات الكباء إنسان وقع في الغيبة مثلا وهو لا يعرف بأن الغيبة حرام أو أن هذه المعاملة محرمة هذه كبيرة ولا مش كبيرة كبيرة طبعا هو ما دام جاهل معناها الله عز وجل لن يؤاخذه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاءنا هذا من قبيل الخطأ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما عليه الخطأ هو الجهل ولكن إذا رفعنا عليه الإثم ولم يؤاخذه الشرع هل نروح إلى المعاملة وقول يا أيها الناس هذه الآن صارتش كبيره ولا صغيره لا تبقى هي كبيرة ولكن في حق فلان تعتبر ماذا تعتبر ماذا أن الله عز وجل لا يؤاخذه بجرمه مفهوم ولا لا هل البدعة تكفر لا ما قلنا بأن البدع نوعان أو درجات هذه ذكرناها في القاعدة فيه بدع مكفرة مثل بدعة ماذا خلق القرآن التي تصدرها الجهمية والمعتزلة قالوا بأن القرآن مخلوق وامتحنوا بها مال المسلمين ومحنة الإمام أحمد مشهورة وقد قال العلماء بأن من قال القرآن مخلوق فقد كفر ولكن فيه بدع أخرى ليست مكفرة بدعة الخروج ليست مكفرة لم يقل أحد من العلماء المعتبرين بأن الخروج ماذا كفر وإن كان معصية كبيرة اذا ليست كل البدع ماذا كفر منها ما هو كفر منها ما هو كبيرة من الكبائر هذا وسبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وموعدنا إن شاء الله يوم غد على الساعة السادسة والسلام عليكم ومحمد الله